بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشند و مهربان الف لام میم چون پیته گل سرتای هند لا سوره کانی قران ده هاتون جماران چورد پیتا نیوی کوئی پیته کانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنی و گرنجی قرآن کلتوانهی هیچ کزدانی با پیتانه کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک، حتی اگر همو گرو یادمی زدو جن کو ببنو با اومو ناتوانن. بگمان نتوانن. چندها نهینی تریشی تیدایا، زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانه.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 ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أي خدان أنا ساندلين محمد أم قرآني هل بستوا نخيروانية بلق <تصفيق> قرآن حق راسته للاين بروجرته والنيردراوا بوأي قومه زيك بيدار بكيتوا كبيشتو بيدار خلوه يشان بونهاتوا تاريجي هدايته إيمان بجرنبر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 خدا او ذاته که آسمان کان و زوی و هرچی لنوانی انده هی لشج راشده درستی کردوه پاشان خدا لسر تختی فرمان روایه و سر پرشتی کار و فرمانی درست کراوانی دکاتو اوی او علمی پیه و دیزانی تو دیوید هر او پیش دید خلچی نه جگل لو خدای کس نیه پشتیوانی تان لیب کاد یا انتکا کرتان بید آیا یاداوری ورد گرنود تیه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 لو دوار رداوة كانوا بسرهات كانوا كارو كردوي بندكان دقريتوا بولاي لروجيك دا كبران بر هزار سالة بو حسابي ايوى كديكن ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم او خدايا زنايا بنهني وآشكرا كان لهما انكاد دا خاوٍ دصلاط الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من رطين. أو خدايا زعتك همشتيش هم بتعشي وريكوبيش بديهناوى. لسرتاهو آدم زاد إلا قردوس كردوه. ثم <تصفيق> جعل نسله من سلاله من ماء مهين بشان زنزيرين وكاني لا يشي ساده بين رخبدي هنا ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون زادي بريكو للروح جيانك كا خوي خاوانيتي فوي پيدا كرد انجا دازقاي بيستنو بينينو لك دانوي پيدا بخشيون كام تان سباز قزارن وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون لقال أوهم وبلغ به زاندا خدا ناسان دانوت اگر اما مردین و بزرگوین لطوی خواصی زویده، آیا داری که ترس سردنوی دروز دکرینه وا؟ نخیر و نابن، بلکو آوانه هر قصی بطال پروپوز دکن، اجیال لبنا رد دا باع بونی بردم بارگای پروردگاریان بیبا ورن. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جابیان بله فریشته جانچشان که کاری جانچشان تانی پس پر درواد تان مرینت لبودوا بولای پروردگار تان د ولو ترى اذه روسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا اننا موقنون اگر داد بینی کاتی گو توان بارانه کبا وریان بازندوبونه و نبود خدا جالتو سر شورن لبردم داد گی خدا ایداد دلین پرورد گرا اویتر بچای خومن بینی من بجوي خومن بیست من اوی بر رومان پی نبود است اما بچرر و با دنیا مرچبد هر کارو کرده وی چاکان جامبدین اما است تاو دل نیاین. و لو شی نال آتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بيقونا <تصفيق> اگر بمان ويستايا همو من هداية الرين مويدة کرد بنات شاري و ببه ويستي خويا بلان بريالي من اويا كا آدميزاد و جنكان سر بستو سر پشكو آزاد بكم سرنزاميش هر دوس اخبردكم لجنة كانو لخل چي تكرا لواني بروايا بخداو پیغمبر كاني نبو فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون دي كواتا بچه جن مادم ايوه فراموش کرد اما براسی ای و پش جوید خین، بتجن ای شو سزاين نبروا، نه سرانجامی کارو کرده و یک کدتان کرد. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بها خر سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون براستي تنها اوانا بروا بآية اكاني امدهينن كاتيق يادا وريد اكرين بي خيرا سجدد بن تزبيحات وسبازگزاري پر وردگاريان دكن لكاتيق دا اوانا بهيد شوى يكفيزيان نيو خويا بقورن نازان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفه وطمعه ومن ما رزقناهم يفقون. أو إيمان دارب بختورانا نوان يان خوش نيل لقل راقشان لجيجو ريجي قرمو نرما واتاب نيوشو خدا پرستي بشيتش شود بنصر. هميشن زو بارا نويان روبا پروردغاريانا لخشمو كينو دوزخيده ترسن اواتي الرزامنديو بهشتيان هيو لو رزكو روزيو توانا هيوزانياري پيمان بخشيون دبخشن فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين كَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ من قُرَّةِ اعين جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كز لو و نعمتي جورا و جور پر قش دبن و بديتني شاد دبن کارو چاکو أَفَ كَانَ مُؤْمِنًا كَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَيَا أَوْ كَسَي إيمان دار بُو بِيَدْ وَكْ أَوْ كَسَوَايَكَ تَعوان بَار بُو بِيَدْ وَكْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بالقوانه‌ی کاباوریان هناآو کرده و چاک کانیان انجام داده شنیان باق تکانی بحشت که با و حسان ویانا هر لبیداد بازن لپاداشی کار و کرده و یک کدیان کرد. وَأَمَّالَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَيُّ يَخْرُجُ مِنْهَا أُعِيدُ فِيهَا اعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وانشي تاوان بارو ياخيبون شوينيان ناو آغري دوزخة ارکاتيق ويستيان ليدر بچن داگر اندرين وابو ناوي پيان دو تريد بچشن سزايا و آغري کبرواتان پي وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سوين بخدا امتاله لا دنياداد دكين بقر وياً دا بيجل لسزاير ريشا كن كردين يان بو اوهي هوشو بير بكناوو بيريك بكناوو بقرناو بولاي ايمان ومن أظلم مما ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. زاشيل لو كستم كس كارتري كبر فرودكاني خداي يا داوريو آمشجاري كرابيت باشان بيشتيلي هالكردبيتو جاي پياندات برستي اما تول الله توان بارو توان دستينين ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مزيه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل سوين بخدا برسي اما التورات مان بخشي بموسى تو اي محمد هيد قمان نبيد نبيت الذي داري موسى لو اشكا تورات لا ين وبخشرا وبو او كاتا امتو راتمان كرد بارن موئي بو نوي اسرائيل واجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون باشان كنوي اسرائيل خواه قريو آراميان كرد بيشيان كرد مانن ببيشواو دصلاة مان بيبخشين او كاتد الدنيا يوبرواي شيء تواب بآية كاني إيه ما شايس أو ريزبون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. برأسي بورد جارد خوي. دوای اوی کبوونه تند ها دست اوگرو لروجی که مداد لیک جایند کات هو تاکو خرابیان دیاری دکات لوشتان دکوا آوان چه شیا انتیدا دکردو روبن روی یک دبونهو لهم کم اهلک نمی قبلیم من القرون یمشون فی مسکینیم. این فی ذالک لآیات افلا يسمعون <تصفيق> أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ, زرعا تأكل منه أنعامهم وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ أَيَا سَرَنْ جَنَّ دَوَا كَبَرَاسِ تَوَنْ جابوا اور ووكوج جوج هادر دهانين كما لات يانو خوشيان ليد خن ايا او النب الن سرنج نادن ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين بباوراندلين باشا اوه كي ام جاكر نوو سرکوتنی ايمان داره پیش دید اگر راز دکن قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون اي محمد پیان بله راجی جاكر نوو سرکوتنی ايمان باورهنانی کافران هیچ سودی نابید بویان هیچ مولتی شیان نادرید پش ايمانیش فأعرض عنهم واتظر إنهم تظرون. جاتوريان ليورج الرجوان مدرى، بالكوت شاوروان با، براسي أوانا شاوروان.